قال يا ربي جعل لي آية قال يا ربي جعل لي آية قال قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا